وإذا أخذنا ميثاقكم يعني قلي بني إسرائيل يا قلي جهي بنا برخو وقت ما أهدش وورجرتي سوسش وورجرتي أو سوزمكم لا تسفكون دماءكم وقت ما قتوا خيني نريج إيكدونك جه ولا تخرجون أنفسكم من دياركم هروس ما قتوا اشخانيت إشخانية إيكدون إيكدو تعديل أيكودناك ثم أقررتهم بشتى هن جوا اعتراف فيم ثاقير أف مثاق مش وارجرتي وأنتم تشهدون وهنشاهدا السر فيتشتي